Tafid Surah Al-Mulk Artinya, Kerajaan Terdiri dari 30 ayat Bismillahirrahmanirrahim Tabaraka Lady biyadihi al-Mulk Wa huwa ala kulli shay'in qadir.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 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير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 Kulma ulkia fiha fawjum sa'alahum fiha fawjum sa'alahum khazanatuhah Alam yatikum nadheer Qaloo bela qad jāāna nadheerum وقولنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع نعقل في أصحاب السعير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 فَمْشُوا فِيمَا نَكِبَهَا وَكُلُوا مِنَ الرِّزْقِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آمَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرُسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْنِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقَبِدْ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير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 Badajon fi runtowi, wanufo, a fama jamshi mu kibban, a Qul w الذي momencie, gdybym لكم السمع w والأفئدة znaleźć ما تشكرون tym momencie, الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أَوْ رحمناه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 قل أرأيتم إن أسبح ماءكم غورا فمن يأتيكم, فمن يأتيكم بماء معين